قل هل يستوي الأعمام البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم Qulillāh mukalliq kulli şeyi ve huwa